إن <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن ذَلِكَ الْقَصْفَاخِرَ جَعَلْنَا لَيْلًا سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم من الروم لتقتنع. وَذِكْرُ سُنَنِ آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ them folks فأخرجنا به نفات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا ومن النخل من طلعها كنوان ذانية I'm home. بذيء السماوات والأرض Craig 我 ذلكم الله ربكم Ben وما أنا عليكم بخفيف، وكذلك نصرف الآيات وبيقولوا درست ولين قَالَ <تصفيق> لَنْ